بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحُطَمَةُ نَاؤُ اللهِ الْمُقَدَّرُ الَّذِي تَخْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّ لَهُ عَلَيْنَا مُقْصَدَهُ فِي عَمَدٍ ممددة